وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَهَا قَبِيلُ الَّذِينَ نَسْخَرُ مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ